عنوان غريب اسمه ا ل ع ا ق ب ة ليس هذا باسم فيلم ولا ر و ا ي ة ولكنها ح ل ق ة العقلاء من البشر دائما ينظرون إ ل ى النهايات ويميلون إ ل ى الخواتيم وهذا يهمهم جدا حتى في المثل عندنا يقول ليك ب ض ح ك أ خ ي ر ا ب ض ح ك كثيرا وربنا سبحانه وتعالى قال إ ن الذين أ ج ر م و ا كانوا من الذين آ م ن و ا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا انقلبوا فاليوم الذين آمنوا إلى الذين قال بهم أهلهم من الكفار فكهن يضحكون دائما ا ل ع ا ق ب ة ينظر إ ل ي ه ا المؤمن إ ذ ا أ ر ا د يفعل شيء ينظر إ ل ى عاقبتها وهذا ليس للمؤمنين فقط ط أربط إنما حتى العقلاء وبالمناسبة لأنه معنى لأنه سمي العقلاء العقل عقلا يعقل. عقلها حتى وتوكل عقل لأنه يعقل يقول لك عقل يعقل و ب ي ر صاحبه من الوقوع فيما عواقبه و خ ي م ة ه و ينظر الموضوع ب ي ع م ل ل ه بعدين سواء كان في الدنيا او ل ن ت ا ئ ج ا ا سواء كان ل ل م آ ت في الاخره د ن ي أو في ا ل آ ا ل ل ي ل ة في ا ل ع ا ق ب ة هنقول ك ا ل آ ت ي أ ي هول د ا ئ ر يعمل م ع ص ي ة هنقول له هل ت أ م ل ت وتدبرت ونظرت في عواقبي ونتائجي ومالاتي ونهايات هذه ا ل م ع ص ي ة ما حنقول ل ك الا لن اخلي ا ل م ع ص ي ة مع ي ن ه ده مهم ل أ ن ا ل ت ر ب ي ة ا ل إ س ل ا م ي ة تقوم على المنع وعلى الفعل أ ي ض ا تمنع من الشر و ت أ م ر بفعل الخير ما حنقول ل ك ما تشرب الخمر ة مثلا أ و ليه ما بتصلي ونصلي ا ل آ ن ده مهم لكن د ا ل ي ن ك تصلي و د ا لانك تترك ا ل خ م ر ة ناقش نفسك في ا ل م آ ل ا ت والنهايات لتارك ا ل ص ل ا ة قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ا ل آ ي ا ت ع ا ق ب ة الذين يشربون الخمر نهاياتهم شنو في الدنيا شنو والمهانة وفي الآخرة من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيه من الله يسقيه المذلة الآخرة الخمر حقا الخبال أو من طينة الخبال في وفي في طينة من على ردعة شرب أو قال القيح والصديد الذي يخرج من ف ر و ج الموموسات و ا ل ز ن ا ت ف إ ذ ا أ ن اقدر أ ق و ل لك انت عاقل تشرب س ج ا ئ ر نخش في الغريب شويه بسيفتم باك بتتونس مع البنات ا ل بتحضروا حفلات كويس النهايات شنو لحد متين وكمتا ا ن وانت في ح ف ل ة وكمتا ا ن وانت تشرب س ج ا ر ة وكمتا ا ن وانت قاعد مع ب ي ت م بتحل ل ك وكمتي ولكنكم ن ع ا ل ا ما بحيدة ليه؟ ما هي النتيجة شوف الزول العنيد البيابة الاستقامة ربنا بقول له افعلوا س مع ما ولد شوف بقول ليه بحيدة هي شئتوا مش معناها أباح لكم لا ولكنكم هذا تهديد ولكنكم سوف ت س أ ل و ن وتجازون عن ذلك الدار سوي و إ ن مما أ د ر ك الناس من كلام ا ل ن ب و ة ا ل أ و ل ى إ ذ ا لم تستح فاصنع ما شئت و د ي عندها تفسيرين التفسير ا ل أ و ل لو داير تعمل موضوع أ ي موقف ت ع م ل ه أ س أ ل نفسك سؤال الشيء ابخجل ونوخجل كما ب خ ج ل أ ع م ل و حلال أ و ليس ل ل إ ب ا ح ة ا ل أ م ر فافعل ماشئت فاصنع ماشئت إ ن م ا للتهديد أ ي و ة د ا ي تعمل ا ل ح ي ا ة ه بتخاف ا ل ح ي ا ة أ ي اعمله لكن بلا جيك بلا جيك يعني شنو يعني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 لكل م ر ئ منهم يومئذ ش أ ن يغنيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم يوم يوم التناد يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يوم ا ل ت غ ا ب ذلك يوم ا ل ت غ ا ب يوم يغبن المحسنون إ ح س ا ن ه م ل ق ل ة ا ل إ ح س ا ن و الفاجرون فجورهم لما أ ت و ا به من العصيان يا سلام ا ل ع ا ق ب ة للمتقين بلا ج ي ك الليل كلامنا دعنا ا ل ع ا ق ب ة طيب أ و ر ي ك ح ا ج ة في ناس ربنا أ ظ ه ر لونا ل ع و ا ق ب بتاعت أ ف ع ا ل ه في الدنيا و شفتو قدام عينكم هل ر أ ي ت م عاقا لوالديه قد ارتفع هل ر أ ي ت م قاطعا لارحامه قد نجح هل ر أ ي ت م سيئ ن ي ة وخبيث ة ط و ي ة قد سعد هل ر أ ي ت م حاسدا وحقودا قد ا ط م أ ن و ق س على ذلك اما ر أ ي ت م ع ا ق ب ة ا ل ط غ ا ة و ا ل ب غ ا ة والظالمين أ ل م تر ى كيف فعل ربك بعاد أ ل م تر ى كيف فعل ربك بفرعون وفرعون ذي ا ل أ و ت ا د الذين طغوا في البلاد ف أ ك ث ر و ا فيها الفساد فصب عليهم ربك ص و ت عذاب في ظالم ارتفع يخيب العواقب كده بس الدين خليك انت ما شفت العواقب ثم ا ل ن ق ط ة ا ل ث ا ن ي ة في العواقب اختر لنفسك ولو انك اغتررت بها وفعلت ما ي ح د و لك قف ل ح ظ ة و ا ح د ة وفكر فيها ما هي ا ل ع ا ق ب ة و إ ل ى أ ي ن يؤدي هذا الطريق الذي أ س ل ك ه أ م ا ر أ ي ت ه اصحاب المخدرات كيف انتهت حياتهم لماذا ننتعظ بغيرنا كم من ق ص ة في ا ل خ ي ا ن ة ا ل ز و ج ي ة ظهرت كم من ق ص ة في المخدرات قد ظهرت عواقبها ونتائجها في الدنيا قبل ا ل آ خ ر ة يا سلام ا ل ن ق ط ة ا ل أ خ ي ر ة ابتهلوا إ ل ى الله أ س أ ل الله لي ولكم جميعا حسن ا ل خ ا ت م ة هذه ا ل ن هي ا ا ت هذه ا ل ع ا ق ب ة أ ن يختم لك بخير ولا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون توفني مسلما والحقني بالصالحين وَإِنَّ الرَّجْوَ يَكُونُ وبَيْنَهَا وإن يكون وبينها إِلَّا إلا الْجَنَّةِ بِيْنْهُ النار النار بينه الجنة مَا دِرَاعِ فيازبح الكتاب كتاب فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما دراع الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها يا سلام عاق لَيَعْمَلْ بِعَمَلِ أَهْلِ عليه فيعمل بعمل أهل عليه يعمل بعمل أهل عليه فيعمل بعمل أهل فيسفق فيسبق أخظم حَتَّ حتى فمن زحزح عن النار وادخل ا ل ج ن ة فقد فاز وما ا ل ح ي ا ة الدنيا إ ل ا متاع الغرور يقول علي ب ن ا ب طالب إ ن ي لا أ س أ ل الله ج ن ة ولا نار أ س أ ل ه حسن ا ل خ ا ت م ة فبها ا ل ج ن ة وبعدمها النار ا ل ع ا ق ب ة لا بد أ ن تعلموا ق ا ع د ة و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين ق ا ع د ة شرعيه و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين نعم لهم العواقب ا ل ط ي ب ة في الدنيا ولو حصل لهم شيء من المكروه أ و وقعت ونزلت بهم بعض المصائب فاعلم أ ن هذا إ ن م ا ل ح ك م ة يعلمها الله بخير لهم انظر أ ي ه ا العاقل قبل أ ن تقدم على خ ط و ة إ ذ ا أ ر د ت أ ن تتاجر ف إ ن ك ستدرس وتفعل وتخاف على مالك من ا ل خ س ا ر ة أ ل ا تخاف على إ ي م ا ن ك من ا ل خ س ا ر ة وعلى دينك من الضياع صح ولا ما صح تلقى والناس ا ل ذ ي دخلوا السوق بدون ما يحسبوا اكلون زيل ما حصل ح ا ج ة قروش ضاعت وثروات تبدلت فبالتالي قف مع نفسك هذه الوقفات اكون بذلك قد وصلت إ ل ى ن ه ا ي ة هذه الحلقه ة العاقبة والتي عنوان كانت أسأل تحت أن وأن وأن وأن عواقبنا لنا لنا عنا وعنكم يجعل خير يقسم يقدر الخير يصرف جميعا كلها إلى السوء والشر إ ن ه ولذلك و القادر عليه وصلى اللهم وسلم وبارك و أ ن ع م على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم